بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد هذه في تفسير القران العظيم للامام الحافظ ابي الفداء اسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى روى على شيخنا عبد الرحمن علي بن عبد حفظه الله تعالى واقرأ له ولوالديه ولالحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس السادس عشر بعد ال وفي تفسير قوله تعالى لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى قال الحافظ رحمه الله وقوله لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحكمه وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه لا إله سواه ولا رب غيره وقوله وما تحت الثرى قال محمد بن كعب اي ما تحت الارض السابعة وقال الاوزاعي ان يحيى بن ابي كثير حدثه ان كعبا سئل فقيل له ما تحت هذه الارض فقال الماء قيل وما تحت الماء قال الارض قيل وما تحت الارض قال الماء قيل وما تحت الماء قال الارض قيل وما تحت الارض قال الماء قيل وما تحت الماء قال الارض قيل وما تحت الارض قال الماء قيل وما تحت قال الارض قيل وما تحت الماء قال الارض قيل وما تحت الأرض قال الصخرة قيل وما تحت الصخرة قال ملك قيل وما تحت الملك قال حوت معلق طرفاه بالعرش قيل وما تحت الحوت قال الهواء والظلمة وانقطع العلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد هذا الأثر من اخبار بني إسرائيل قال شيخنا سلمه الله هذا من أخبار بني إسرائيل والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا عبد الله ابن عياش قال حدثنا عبد الله ابن سليمان عند عن عيسى دراج ابو السمح هو ضعيف عن ابي عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الاراضي بين كل أرض والتي تليها مسيرة 500 عام والعليه منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء والحوت على صخرة والصفرة بيد الملك والثانية سجن الريح والثانية سجن الريح والثالثة فيها حجارة جهنم والرابعة فيها كبريت جهنم والخامسة فيها حيات جهنم والسادسة فيها عقارب جهنم والسابعة فيها سقر وفيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامه ويد خلفه فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه هذا حديث غريب جدا ورفعه فيه نظر نعم قال شيخنا معلقا عليه سئل عن الأرض هل هي كروية كروية فقال نعم الأرض كروية قال الله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وكذا جميع الأفلاك أما هذا الخبر فإنه من أخبار بني إسرائيل انتهى كلامه والمحقق عندي هنا قال لا أصل له في المرفوع والظاهر أنه عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما من الزاملتين التي وقعت له يوم اليرموق وكون الأرض على ظهر حوت إلى آخر كل ذلك من الإسرائيليات والشنذر فيه دراج ابو السمح روى مناكير كثيرة انظر دراج هل روى المناكير روى مناكير كثيره وضعف هو غير واحد وعند دراج عبد الله بن سليمان المصري قال البزار حدث باحاديث لا يتابع عليها وعنه عبد الله بن عياش القتباني او القتباني رواه مسلم في الشواهر وضعفوا النسائي والثقه بن حبان وقال ابن يونس منكر الحديث وفيه ابن أخي عبد الله بن وهب واسمه أحمد ابن عبد الرحمن جاء في الميزان قال ابن عدي رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه وقال ابن حبان أتى بمناكير وقال ابن خزيمة روى حديث أنكروها عليه فرج عنها فهذا حديث المسلسل بالضعفاء لا يصح ورفعه البت نعم ذكر كلام الشيخ ناصر النسخ العلل الاخ اللي كان امس معك صوت الشيخ ناصر قال ماذا منكر في كتابه ضعيف الترغيب انظر ضعيف الترغيب يعني كلام نعم نعم فيه نكاره بهذا الشكل نعم في المتن والسند مسلسل بالضعف وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو موسى الهروي عن العباس بن الفضل قال قلت ابن الفضل قلت ابن الفضل الأنصاري قال نعم عن القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأقبلنا راجعين في حر شديد فنحن متفرقون بين واحد واثنين منتشرين قال وكنت في أول العسكر إذا عارضنا رجل فسلم ثم قال أيكم محمد ومضى أصحابي ووقفت معه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل في وسط العسكر على جمل أحمر مقنع, مقنع بثوبه على رأسه من الشمس فقلت أيها السائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاك فقال أيهم هو فقلت صاحب البكر الأحمر فدنا منه فأخذ بخطام راحلته فكف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت محمد قال نعم قال إني أريد أن أسألك عن خصال لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عما عم شئت قال يا محمد أينام النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه قال صدقت ثم قال يا محمد من أين يشبه الولد أباه وأمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فأي الماءين غلب على الآخر نزع الولد فقال صدقت فقال ما للرجل من الولد وما للمرأة منه فقال للرجل العظام والعروق والعصب والمرأة اللحم والدم والشعر قال صدق ثم قال هذا في الشعب ما فيه والكبد وفيه مسخة والكبد انظر مسند أبي علاء يوجد بعد الدم والكبد والشعر أم الدم والشعر نعم منكر في ضعيف تغيب انظر في مسند أبي علاء في هذا الأثر يريد الكبد دمنا نعم, نعم؟ <تصفيق> رحمه الله تعالى دراج بتخيل الراء واخري جيم ابن سمعان ابو السمح بهملتين الاولى مفتوحه والميم ساكنه غير اسمه عبد الرحمن ودراج لقب السهمي مولاهم المصري والقاص صادق في حديثه عن ابي الهيك ضعف من الرابع الماتسان ستين وعشرين صدوق لكن الحديث فيه غير درج كما سبقنا يعني صدوق حديثه يحتمل التحسين لكن حديث فيه مسلسل وضعف نعم. نعم نعم صدوق صدوق الا في الواتح عن ابي الهيثم في الواتح عن ابي الهيثم ضعف نعم كل هذا الشيخ ابن باز الله تعالى في no. بعد ما ذكر كان حافظ قال سمعت شيخ قوله ضعيف صوابه ضعف بدنيا كما في الطبع الهندي قوله ضعيف هنا ضعفا على طبع اخر علق على ماذا علق على على كلمه ضعف حديث عن أبي الهيثم في بعض الضعيف قال الصواب ضعف اه no. لكن المعلق على قول الحافظ سد وج بعد قال قال أيضا وثق جمع منهم ابن معين وضعفه اخرهم الامام احمد بن حنبل وفي روايه في روايه وفي روايه ابن معين توثيقه الا في روايته عن ابي ليث كما يعلم ذلك تهذيب التهذيب يعني صدق الا في روايه ابي ليثن ضعف نعم نعم <تصفيق> قال صدقت ثم قال يا محمد ما تحت هذه يعني الارض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق فقال فما تحتهم قال ارض وقال فما تحت الارض قال الماء قال فما تحت الماء قال ظلمه قال فما تحت الظلمه قال الهواء قال فما تحت الهواء قال السرى قال فما تحت السرى ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء وقال انقطى علم المخلوقين عند علم الخالق أيها السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فقال صدق أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس هل تدرون من هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل عليه السلام هذا حديث غريب جدا وسياق عجيب تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذا وقد قال فيه يحيى بن معين ليس يساوي شيئا وضعفه أبو حاتم الرازي وقال ابن عدي لا يعرف قلت وقد خلط في هذا الحديث ودخل عليه شيء في شيء وحديث في حديث وقد يحتمل أنه تعمد ذلك وأدخل عليه أو أدخل عليه فيه والله أعلم قال شيخنا سلمه الله الشبه في صحيح مسلم يعني شبه يعني كيف يشوي الولد أباه أو أمه في صيح مسلم والحديث خلط فيه في عدة أشياء الشبه في صيح مسلم والحديث خلط فيه في عدة أشياء نعم وجدت الكبد يا أكرم لايوجد لا, لا تجد فتبي كما أ قال الحافظ رحمه الله وقوله وقول ونتجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أي أنزل هذا القرآن الذي خلق أي أنزل هذا القرآن أي أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسماوات العلا الذي يعلم السر وأخفى كما قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعلم السر وأخفى قال السر ما أسر ابن آدم في نفسه وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه فالله يعلم ذلك كله فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة وهو قوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وقال الضحاك يعلم السر وأخفى قال السر ما تحدث به نفسك وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد وقال سعيد النجبيس أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا وقال مجاهد وأخفى يعني الوسوسة وقال أيضا هو وسعيد بن جبير وأخفى أي ما هو عالمه مما لم يحدث به نفسه قال شيخنا سلمه الله وحفظه في الآية بيان ساعة علم الله عز وجل بيان ساعة علم الله عز وجل وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فهو سبحانه يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون فالله سبحانه وتعالى علم حاذ المنافقي فقال عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين وقال عز وجل عن الكفار ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه ولو ردوا لعادوا لما عنه وإنهم لكاذبون وقال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون كما أن قدرته سبحانه كاملة شاملة كما أن قدرته سبحانه كاملة شاملة لكل شيء قال الله عز وجل ما خلقكم وَلا بعثكم إلا كنفس واحدة وقال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى طبعا وهو أهوان عليه بمعنى حي عليه هو هنا ليست على بابها ليس معنى أن هناك شيء أهوان وشيء أصعب فالله لا يعجزه شيء فأهوان هنا ليست على بابه أن أفعل التفضيل أن الله لا يعجزه شيء ولا يصعب عليه شيء سبحانه وبحمده هذا كقول الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر واحسن مقيل ليس سمعناه أن أهل النار في خير لا فأحيانا أفعل التفضيل لا تكون على بابنا كما في هذه الآية وهو أهوان عليه سبحانه وبحمد فعلمه جل وعلا انتهك لهم شيخنا فعلمه جل وعلا شامل لكل شيء لا يخفى عليه شيء ما أسرت به في نفسك وما لم تحدث به غيرك وما لم يقام منك في الغدي كل هذا علمه عند الله جل وعلا والله يعلم ما يبيتون ما يبيت المنافقون والكفار من تخطيط لتدمير بلاد المسلمين والدخول إلى بلاد المسلمين واستنفاذ خيرات البلاد وتدمير الدين ما يفعله أمريكا ومن صنعته أمريكا مثل داعش المجرمين وغيرهم وكذلك اليهود وما يدبرونه الله أعلم بما يبيتون سبحانه وتعالى والعبد يسلك طريق السنة والاستقامة والله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون النتيجة عند الله والظفر والفوز على العداء مننا من الله التركين ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض فالتمكين بيد الله سننسل في طريق السنة والطاعة والأمر ولا يكثر من التخذيل تضعيف الصف المسلم بل يقوّل عزائم ويشجعها ماذا من صفات المنافقين تخذيل في الصف المسلم وإضعافه قوة المسلمين وإرباكهم ولياذ بالله نعم <تصفيق> قال رحمه الله وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أي الذي أنزل القرآن عليك هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأعراف ولله الحمد والمنة قال شيخنا حفظه الله من رحمة الله تعالى على العباد أن أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين يدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر وأول شيء أمرهم الله به التوحيد ما يكون يوم القيامة من أمر الغيب وأول شيء حذرهم وانهاهم عنه الشرك وهذا مهم السنة سيأتي معنا أن أول شيء أمر الله به عند أهل البدع النظر وعند بعضهم قصد النظر وعند بعضهم الشك لابد أن تشك حتى تكون على يقين ولابد لكي تكون مؤمنة أن تنظر نعم الاستشكال <تصفيق> الاستشكال على ماذا الاستشكال في الاستشكال في وجود الله لماذا ليس المسائل لا ليس كذلك الاصل ليس فيها خلاف كيف يرد الاصل اصل السنه مثل 50 اوسط مجمع عليه بين العلماء نعم نعم قال تعالى وهل اتاك حديث موسى اذرا انا نار فقال لاهلهم كسوا إني انست نار لعل آتيكم اتيكم منها بقبس لعل لي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى قال الحافظ رحمه الله من هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصه موسى عليه السلام وكيف كان ابتداء الوحي اليه وتكليمه اياه وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعايه الغنم وسار بأهله قيل قاصلا بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين ومعه زوجته فاضل الطريق وكانت ليلة شاتية ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب وجعل يقدح بزند معه ليوري نارا كما جرت له العادة به فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج تكلم عليها في الشعب انظر الخامس يا أحمد أحمد نعم. نعم. نعم. كما جرت له العادة به فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شرر ولا شيء فبينما هو كذلك اذ انس من جانب الطور نارا اي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه فقال لأهله يبشرهم اني انست نارا لعلي آتيكم منها بقس أي شهاب من نار وفي الآية الأخرى أو جذوة من النار وهي الجمر الذي معه لهب لعلكم تصطلون دل على وجود البرد وقوله بقبس دل على وجود الظلام قال شيخنا حفظه الله وسلم وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل سيره في هذا الوقت من الظلام والضباب والسحاب والبرد فرأى نارا بجانب الجبل فقال لأهله امكثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجل على النار هدى فلما وصل إليها كلمه الله عز وجل وأرسله وكان هذا أول بدء النبوة أنت نعم نعم فضل نفصل ايه موصل طرف الزراع بالكف نعم. نعم العود الذي يخدح به النار no. إذن هنا العود الذي يقدح به النار no. يعني يقلب به النار يعني. أو, أو يقد به النار no. قال الحافظ رحمه الله وقوله او أجد على النار هدى أي من يهديني الطريق ذل على أنه قد تاه عن الطريق كما قال الثوري عن أبي سعيد الأعور عن عكلمة عن ابن عباس في قوله او اجد على النار هدى قال من يهديني الى الطريق وكانوا شاتين وظلوا الطريق فلما رأى النار قال ان لم اجد احدا يهديني الى الطريق اتيتكم بنار توقدون بها قال تعالى فلما اتاها نودي يا موسى العود الذي قال الفارو ماذا العود الذي تقدح حول النار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 إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى قال الحافظ رحمه الله يقول تعالى فلما أتاها أي النار واقترب منها نودي يا موسى وفي الآية الأخرى نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله وقال هنا إني أنا ربك أي الذي يكلمك ويخاطبك فاخلعا علي قال علي, بن أبي قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف كانت من جلد حمار غير ذكي من جلد حمار غير ذكي وهذا الحمار يذكى ها يذكى يعني يذبح بالذال أخت الدالة ها هل هذا في اليوم السابق قال في سريعتنا الحمر الاهليه حرمت في العام السابع في خيبر كانوا قد كانوا يطبخونها و بينهم الرسول الله حرم عليكم لحوم الحمر الاهليه فلا قال شيخنا صلى الله عليه وسلم كانت من جلد حمار غير ذكي في شرع من قبلنا وقد حرمت الحمر في عام خيبر ويعني خيبر كتف العام السابع ابن الهجرة وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة وقال سعيد ابن دبي هكذا عندكم جميعا وللبسه ها للبقاء هذا هو الصاد تعظيما للبقاء في نسخة للبسه نسخة دار الكتاب العربي للبسه والصاد للبقاء نعم وقال سعيد بن جبير كما يؤمر رجل أن يخلعن عليه إذا أراد أن يدخل الكعبة وقيل ليطع الأرض المقدسة بقدميه حافيا غير منتعل وقيل غير ذلك والله أعلم والقول الثاني يرجع إلى القول الثالث <تصفيق> الثالث يرجع إلى الثالث نعم no. نعم نعم لا. ليس لزمن ان نعم وقوله طوى قال علي وابي طلحه عن ابن عباس هو اسم للوادي وكذا قال غير واحد فعلى هذا يكون عطف يكون عطف بيان وقيل عبارة عن الأمر بالوطئ بقدميه وقيل لأنه قدس مرتين وطوية لها وقوله طوى قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو اسم للوادي وهذا هو الراتح أنه اسم للوادي إنك بالوادي المقدس هذا الوادي طوى نعم وكذا قال غير واحد فعلى هذا يكون عطف بيان وقيل عبارة عن الأمر بالوقع بقدميه وقيل لأنه قدس مرتين وطوي له البركة وكررت والأول أصحه كقوله إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى قال شيخنا سلمه الله وجبل الطور ليس له نزية الآن ولذا عندما سافر أبو كريرة رضي الله عنه إلى الطور أنكر عليه أبو ذل رفاري رضي الله عنه وقال لو علمت ما سافرت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى انتهك له أن أبو ذهب يزور جبل الطور وأنكر عليه أبو ذل الغفاري لأنه لا يشد رحال إلا المسجد وعليه زيارة هذه الأناكن وهذا المشروع الذي يسمى الصلاة على النبي أو السلام على النبي السلام عن الصلاة السلام عليك أيها النبي هذا مشروع مشروع فاسد أنكره العلماء مثل الشيخ صالح الفوزان وغيرهم العلماء ومحاولة تعظيم يسمى بالآثار الإسلامية وتغار حراء وجبل أحد ومحاولة التمسح بها والتبرك بها كل هذا ذريعات من الشرك لكن الدولة السعودية وفقها الله تمنع من هذا ومن أنكره العلار الحمد ناصر دين ألباني في منسكه الحج والعمرة رحمه الله هذا من دقة الشيخ ناصر هذه المزارات السبح التي يقوم بها بعض الناس في حملات الحج ويعني كثيرا أو يعني كثير يكون القائم على هذه الحملات بعض الجفاهات من الناس الذين يعدون هذا نوع من التجارة ولا يهتمون بأخذ طالب علم معهم كما في بلاد الحرامين مثلا كل حملة معها طالب علم حتى ينصح الناس وفي بعض الولدان لا يوجد هذا ويخرج الناس ويجبون مشقة عظيمة في زيارة هذه المزارة جبل أحد ويذهب إلى إلى الى إلى, إلى إلى مكان الغزوات ويقضيها سياحة وإذا لم يجلس في المسجد يصلي في عند الكعب والصلاة بمئة ألف صلاة أو في المسجد نبو ألف صلاة ترى داخل خارج داخل خارج, داخل خارج. لا يجلس في بيت ولا يجلس في مسجد وهذا خطأ ولو عالم أن هذا كله ليس من السنة في شيء كله هذا السنة إنما الذي جاء به السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مسجد قباء يوم السبت فصل فيه عليه الصلاة والسلام ذهب إليه معشيا فتأسأل الإنسان ذلك أن يذهب معشيا إلى قباء يوم السبت يصلي فيه فريض أو نافرة هذا من السنة ما على ذلك لا يجوز أبدا وهذا لمن هل تقصد قباء من هنا من مصر تقول أن ذهب لأصلي في مسجد قباء لا إنه هذا تبع لمن دخل المدينة النبوية صدفها الله لدخل المدينة لا فانا يذهب يزور المقابر ومقابر الشهداء ويذهب إلى مجد قباء من السنة وأما ما يقام في هذا المجد من تصوير. تصوير على منبر المسجد مع الأسف وتصوير للمصلين والمصلون. فهذا من منكرات هذا من منكرات نعم no. نعم <تصفيق> قال الحافظ رحمه الله وقوله وأنا اخترتك كقوله, كقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه وقد قيل إن الله تعالى قال يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس قال لا قال لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعت قال شيخنا سلمه الله ليس عليه دليل قيل ليس عليه دليل لأني لم يتواضع على هذه الفقرة لأني لم يتواضع لي أحد تواضعك ليس عليه دليل وإنما هو اختيار من الله عز وجل قال سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالته فلله سبحانه الحكمة البالغة نعم وقوله فاستمع لما يوحى أي استمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك وينتبه لهذا تجد العلماء المهتمين بجانب العقيدة يهتمون بهذا البعض لأن عند بعض الغلات أن النبوة مكتسبة ليست بالوحي والاختيار وإنما هي رياضات تريدها العبد فيصبح نبيا كما يقول طائفنا الفلاسفة الله وهذا باطل وضلال رياض بالله لما النبوة الرسالة استفاء من الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسولة ومن الناس استفاء واختيار من الله عز وجل وليست مكتسبة بفعل الإنسان أو عمله لا لا يمكن هذا ومن ادعاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو, هو كافر بإجماع المسلمين هو من صدقه في ذلك كمرزا هذا الهندي من هو مرزا أحمد ها ها هل ايه ها مرزا هذا الهندي هذا كفر وليه ذو بالله لأن هذا تكذب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي أنا خاتم النبي لا نبي بعدي أو أنا آخر النبي لا نبي بعدي نعم وأما نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان فهذا ليس نزول وحي ورسالة وإنما نزول متابعة فيصلي خلف رجل من أمة محمد عليه السلام وهو المهدي محمد بن عبد الله يصلي خلفه عيسى عليه السلام وينزل يخسر الصريب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام وهو حي في السماء لا أنه مات ثم بوعث ليكون نبيا بعد محمد عليه السلام لأن هؤلاء الهنود الذين يتبعون مرز هذا يقولون بهذا أن عيسى سننزل في آخر الزمان فهذا يدل على أنه لا مانا من وجود نبيه بعد محمد عليه الصلاة والسلام, والسلام والخاتم هنا بمعنى الحلية ما كان محمد أبا أحمد أولاك النبيين يعني حليتهم وزينتهم ليس المراد نهايته والعادة الأية فيها وخاتم وخاتم انظر للقراءات ما كان محمد قال من وخاتم كستاء الحمد لله هذا مهم وجه, وجه القراءة مهم. وخاتم وخاتم نعم هو حليتهم هو خيرهم عليه الصلاة والسلام أفضلهم كما في, كما في الحديث الصحية إن مثلي... مثل الأنبياء من قبلك رجل بنى بيتا فجمله إلا موضع على فان فأنا اللبنة ولأوان آخر النبي لا نبي بعد عليه الصلاة والسلام نعم نعم نعم وقال وخاتم عاصم وفقره الحسن وخاتم الباقون عاصم يعني عاصم وخاتم بس نعم. جمهور وخاتم جمهور وخاتم سبحان الله الحمد لله يعني عاصم بروي حفصه شوبه وخاتم وباقي القراء ال10 وخاتم بالكسر نعم يعني قراءه سبعه متواتره ما لي جمهور القراء نعم نعم <تصفيق> قال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا قال الحافظ رحمه الله هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم هذا أول واجب على المكلفين توحيد قال شيخنا سلمه الله أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله خلافا لأهل البدع القائلين أول واجب الشك لتنتقل من الشك إلى اليقين وبعضهم يقول أول واجب النظر والتأمل وبعضهم يقول أول واجب القصد إلى النظر وكل هذه الأقوال باطلة والتوحيد أول دعوة الرسول قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن أعبد الله واجتنب الطاقت وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده نعم نعم آمين يعني إما أن ينظر ويتأمل أو يقصد هذا حتى مجرد أن يقصد وينتوي هذا لعله كافي الله أعلم الله قال رحمه الله وقوله فاعبدني أي وحدني وقم بعبادتي من غير شريك وأقم الصلاة لذكري قيل معناه صلي لتذكرني وقيل معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي ويشهد لهذا الثاني ما قال الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري وفي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقوله إن الساعة آتية والمراد بالنوم هنا ليس نوم مفرط بعض الناس تفوتوا كل يوم صلاة الفجر تقول لي أخي أين أنت في صلاة الفجر سبحان الله كيف أنت على السنة في صلاة الفجر وهذا من العلمات المنافقين يقول كنت نايم لا هذا مفرط كل يوم نايم لكن الشخص مثلا كل شهرين ثلاثة أربعة في السنة مرة تفوت وصلاة الفجر يعني نرجو أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى لكن كل يوم تتوصلاة الفجر يقول أنا نايم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها حافظ الأدلة ما شاء الله حافظ الشيطان يلعب في قلبه وفي أذنه هذا كيف يعيش المسلم بدون صلاة الفجر كيف يعيش كيف يقضي يومه يأكل ويشرب ويضحك مع أهله وأبنائه وبناته هو تارك صلاه الفجر طوال العام إلا في رمضان وبعض يتركه حتى في رمضان ويصلي بعد طلوع الشمس ولهذا وصفات المنافقين أثقل الصلاة على المنافقين صلاه الفجر والعشاء ولياذ بالله نعم ولا ذلك مثله ولا تجد عندهم بركه انه في الحديث بوركت الأمة في بكورها الله عز وجل يبارك لهذه الأمة في البكور وكان حكيب بن حسام رضي الله عنه ورسل صفقاته بعد ساعة الفجر فأثرى مالا كثيرا رضي الله عنه أرضاه يتأول هذا الحديث بورك الأمة في وكولها لو أنكم حيث عوروا من الخطاب بالترميذي وإسناده الصحيح لو أنكم توكلون عن الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا والغدو هو الذهاب في أول دهار وتروح يعني في آخر النهار بطانع تذهب خاويات البطون بخالية البطون وتعود منه لإرزقها الله الطيس ما من طيس يقلب بجناحيه إلا والله يرزقه جل وعلا ويعلم حاله وشأنه سبحانه وبيحمده والمدبر في الكون كله جل وعلا نعم نعم حديث إنما التفزيط في الإقضاء لكن المقصد نعم المقصد بالنوم يعني إنسان رغما عنه غلبه النوم وأخذ بالأسباب ضبط الساعة وضبط ننبه وقال لجالي أيقظني وقال لصديقي هل ردنا عليه بالهاتف تلفون تلفنات وأجرس و... و... وجيران كل هذه أسباب وينم مبكرا كل هذه أسباب الأسباب, الأسباب الاستيقاظ لا شك أنه ترك كل هذا لا شك أنه مفرط حتى ولو كانوا لا إيمان لا لا أي حديث ما قاله الإمام محمد نعم معناه في الصحيحين هذا الحديث نعم أو معناه في مستمع فون نعم في شرح هذه الايه ما الاشكال شرح هذه قال ولا ذكر الله اكبر نعم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 وقوله إن الساعة آتية أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها وقوله أكاد أخفيها قال الضحاك عن ابن عباس أنه لعلنا نخفنا عمل الآن اكتفي بهذا القدر أنه إن الساعة آتية وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبرك على عبد الجبار رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم قل شيخا يذكر هل إذا جرح رجل من أحد المشايخ وعد من شيخ آخر فالمقدم الجرحان التعديل مع العلم بأن المشايخ كلاهما سلفي إذا كان أصل الإنسان سلفي وبعضهم عدل وبعضهم جرح فلا بد أن يكون هذا الجرح جرحا مفسرا يذكر الأسباب بسهما إذا عدله من هو مثله هل يجب زيارة الوادي طوى الجبل في سيناء أو لا هذه الأماكن لا تقصد بالزيارة لا لكن لو مر الإنسان في سيناء مثلا ورأى هذا الجبل وتذكر نبي الله موسى كريم الرحمن أو مر في مكة فرأى جبل النور ورأى فيه غار حراء وتذكر حال الرسول عليه السلام عند بدء الوحي ورسل الملك جبرايل لا معنى من هذا لكن أنه يقصده بالزيارة ويذهب يتبرك بهذا الجبل أو هذا الغار هذا ذريع إلى الشرك تبرك بالآثار ذريعات إلى الشرك والعياذ بالله أسباب ليذل نفسه أكثر من الله وسلم السؤال أسباب ليذل نفسه أسباب ليذل نفسه ليذل نفسه كان يقصد يذل نفسه بين إليه الله انا تذكر من ما خلق الإنسان أنه خلق من ماء مهين واصله من الطين ويعني يحاول يجلس من هو أعلى منه في العلم والفضل والعباده حتى يعرف انه صغير في العلم كل ما جالس الإنسان العلماء عرف قدر نفسه يعرف قدر نفسه اذا جلس علماء الكبار المجتهدين يعرف قدر نفسه ويدعو رب سبحانه وتعالى ارزقوا التواضع وخفض الجناح لاخوانه المؤمنين وعدم التكبر والفخر والخيلاء عليهم لان هذا من افعال الجاهليه وايضا في فيه الصلاه وذل بنار الله عز وجل بالركوع والسجود والله نعم نعم الله ان شاء الله وفقنا الله